السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذي اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله اليك يرجى الامر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك نحن بك اليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم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 تخيل لو تخيل لو انت ماشي مره في الشارع يعني شفت اي حاجه قيمتها ربع جنيه ربع جنيه ما تزيدش مش نص جنيه حتى اول ما شفتها يعني نفسك وزتك الشيطان وزك سرقتها ومشيت وروحت بيتك روحت عادي ده حاجه بربع جنيه ملهاش قيمه شويه وبدات تسمع اصوات رهيبه حوالين البيت بتبص من البلكونه لقيت ميتين عربيه امن مركزي بحوطين البيت سمعت صوت في السما بتبص لقيت انزال انزال من الطائرات للقوات الخاصه قوات صاعقه قوات امن مركزي قوات خاصه كل دول هجمين على البيت. Hey! <laughs> اكتر من رعبك من الوضع ده كله هيبقى ايه هيبقى استغرابك ليه هو انا عملت ايه هو ايه اللي يستاهل كل اللي بيحصل ده اهو هو ده نفس موقف العاصي اول ما بيواجه الموت نفس موقف العاصي اللي ربنا ما بيغفلوش اول ما بينزل تحت التراب هو بيذهل ليه كل اللي بيحصل حواليه ده ليه كل الاستجوابات والاسئله واللي جال كل ده هو ساعتها بيبوظ ملائكه مد البصر صد الوجوه مد البصر يعني لو في الملائكه كاتبه ملائكيه قوه ملائكيه من اوله الملائكه نازله ليه هو انا كنت بعمل ايه هو مش قادر يتخيل اكبر مشكله في حياتنا يا جماعه ان احنا مش مقدرين خطوره الامتحان اللي احنا فيه ومش مقدرين خطوره عمرنا ومش مقدرين خطوره الفرصه اللي احنا فيها ومش مقدرين خطوره الموقف اللي احنا رايحين عليه عايزين نبدا لفوق يا اخواني عايزين لفوق جحا عارفين جحا مره يعني بيقروه انه كان واقف في طابور فعايز يخلصوها بسرعه قال للناس عارفين الشارع اللي ورانا ده بيتوزع فيه فلوس بيوزعوا فيه فلوس الناس كلها صدقت كحا وطلعت جريت على الفلوس جحا لا نفسه لوحده قدام الطابور قال ايه ده هو معقوله كل الناس دي مجانين وانا العاقل بالتاكيد في فلوس فعلا حد بيوزعها في الشارع اللي ورا وطلع جحا يجري ورا الناس عشان يجيب الفلوس قبل ما اي حد يتمسخر من القصه دي يا جماعه كلنا جحا يا جماعه معظمنا جحا جحا اللي بالكدبه وصدقها احنا كذبنا الكدبه وصدقناها من كتر ما قعدنا نقول نفسي ابقى كويس نفسي اقوم الليل نفسي ادعو انا نفسي اعمل حاجه عشان الدين انا نفسي اعمل حاجه عشان الاسلام نفسي اصطرب ربنا نفسي اتوب نفسي, اتغير. نفسي, نفسي نفسي من كتر ما قعدنا نقول كده صدقنا ان احنا كده فعلا كذبنا الكدبه وصدقناها وغرهم في دينهم ما كانوا يفطرون كذبوا الكدبه وصدقوها زي جوحه بالظبط كان في قصه زمان لاحد الكتاب المصريين اسمها مسرحيه اسمها مصير صرصار مصير صرصار يعني مصير صرصار انا نفسي النهارده نتكلم عن نصير كلمنجي مصير واحد بتاع كلام كلمنجي عاش كل حياته في الكلام وخلاص اش كل حد بيتكلم علاقته بربنا كلام صلته بربنا كلام حظه من الدين شويه كلام في كلام ده يوم القيامه بيحصل له ايه دي ساعه ميابه ربنا بيحصل له ايه تحدث الليله استغاث استغاث من العالم الاخر من عالم ثاني خالص واحد بيستغيث بيستغيث من ايه ولكن استغاثته تقبل ولا لا كان واحد بتاع كلام حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعل لي اعمل ما قالش لعل لي اؤمن ما قالش لعل لي كنت ما قالش لعلي اتعلم ده كان عارف بس كان مشكلته انه ما بيشتغلش كان مشكلته انه بتاع كلامه بس نعلي اعمل صالحا فيما تركت كل انها كلمه انت كنت بتاع كلام في الدنيا كنت كلمانجي في الدنيا النهارده جاي تقضيها كلام النهارده جاي تكملها كلام لا في النهايه هيتقال لهم قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون خلاص الكلام كان في الدنيا الكلام كان له وزن في الدنيا النهارده ما عادش فيه وزن الكلام النهارده ما عادش العلاقه بينكم وبين ربنا كلام النهارده هتتقطع الصله ليه لان الصله كانت في الدنيا مبنيه على كلام باللسان كان مقضيها في الدنيا كلام في الاخره هيحصل له ايه بصير كلامنجي كفايه كلام يا جماعه كفايه كلام واحنا خلاص النهارده النهارده بن شعبان يعني خلاص يا اخواني يعني كل اربع اسابيع احنا نفسنا في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نفوق بقى من الكلام اللي احنا فيه احنا دلوقتي في موسم العمل في الشهرين اللي لو ما اشتغلتش فيهم مش هتشتغل في الشهرين اللي لو ما زرعتش فيهم ما تحصدش امتى في الشهرين اللي لو ما كسبتش فيهم حسنات هتكسب امتى وهيضاعف لك امتى احنا في اخطر فتره كل ايام وهتترفع اعمال السنه اللي فاتت كلها ربنا هلك هتعمل ايه هتختمي صحيفتك بايه كل ايام وهيبدا رمضان هيظل لنا رمضان هنستقبله ازاي ويا ترى مستعدين ولا لا وجاهزين ولا لا وهيبقى رمضان جديد ولا زي رمضان اللي فات رمضان جديد هي دي فكره السلسله اللي احنا بدانا فيها من المره اللي فاتت بدانا ازاي يبقى رمضان جديد ازاي نتحرك ازاي اتغير. ازاي تغيير يحصل في حياتنا قبل رمضان مش في رمضان. رمضان موسم كسب حسنات مش موسم تغيير بس يا جماعة. التغيير قبل رمضان. رمضان ده انا انا اتغيرت فمكسب حسنات. انما لسه هتغير في رمضان عما تصلح. يكون رمضان خلص لا? لازم نفوق من الوقتي ولازم نتحرك من الوقتي. ولازم نشتغل من الوقتي. عايزين نبدأ في الايات الخطيرة ده اه. الايات اللي بتقول لكل واحد مننا كفاء كلام. الايات اللي بتقول لكل واحد مننا مصير الكلمنجيه ايه مصير اللي قضى ادنها كلام واللي قضى عمره كلام وكل رب اعوذ بك من همزات الشياطين مش شيطان واحد لا ده شياطين شياطين في البيت مستنياك مش شياطين على باب الجامع مش شياطين الوقت وانت بتسمع على ربنا سبحانه وتعالى مش شياطين في الاسواق مش شياطين في كل حته الشياطين مقسمه نفسها كل واحد واخد ماجستير ودكتوراه في اضلالك في نقطه معينه وواقف في المكان اللي هو متخصص في هو فيه ان هو يضللك في ايه طب مش همزه الشياطين همزه همزات ليه لانه بيحاول يضلك الاول بيحاول يهمز الاول من ناحيتك انت ان هو يضيعك فشل يجي لك من مدخل تاني مدخل ابوك امك مراتك اولادك جوزك يجي لك من اي مدخل يضيعك بيه المهم ان هو يعطل عليك الطريق لربنا يقطع عليك الطريق لربنا فانت بتقول رب اقعوذ اعوذ يعني بالجا وبستغيث وبحتمي انجدني يا رب انقذني يا رب انقذني من كل جيوش الشياطين اللي واقفه لي في كل حته انا شايفها في كل حته يا رب شايفها جنبي وهي القرين مستني ان هو يضلني في اي منظر شايفها على باب الجامع مستنيهاني شايفها في الشوارع شايفها في البيت شايفها في كل مكان يا رب يا رب انجني من الشياطين دي انجني من فرق الشاطئ الفرق المت والهلاك ده كله انجني من همزها ده مش همزه واحده ده همزات والهمز ده لما يكون واحد بيسوق دبه يهمزها فتتحرك الشيطان عايز يسوقني الشيطان عايز يا رب يسوقني بعيد عن طريقك يا رب انجني منهم يا رب اعوذ بك من همزات الشياطين واحوذ بك رب ان يحضرون لا يا رب ده, ده, ده, ده انا مش بس الهمزات ده مجرد انه يجي في المكان اللي انا فيه انا مش عايز ابقى انا وهو في مكان واحد هو الشيطان هيجي لي اغر عشان يعمل مصيبه ما ينفعش اوعى تسيب باب موارب في لحظه من لحظات الضعف الشيطان يدخل لك منه اوعى تسيب باب موارب قبل رمضان بينك وبين اي معصيه في لحظه من لحظات ش... الضعف الشيطان يضيع لك كل عملك ويضيع لك كل تخطيطاتك للعمل الصالح اعوذ بك رب ان يحضرون يحضرون في يحضرون عند الموت وشايفين بتيجي عند الموت يعني والواحد نايم على فراش الاحتضار يجي له الشيطان في فتنه الممات يحاول يشككك في دينك يحاول يشككك في عقيدتك يحاول يعقد لسانك عن قول لا اله الا الله يحاول يفكرك بذنوبك يفكرك بشهواتك يفكرك بمعاصيك يضيعك في اضعف لحظه انت فيها وفي اكثر لحظه قلق وانتظار وترقب انت فيها ان يحضرون عند الموت ان يحضرون عند الفطور ساعه الفطور ممكن الشياطين تيجي لك توقعك في معاصي عمرك ما عملتها حتى قبل التوبه ان يحضرون عند الطاعه يجي يضيع لك صلاتك يجي الوقت يقعد يوسوس لك وانت قاعد تسمع كلام الدين يضيع لك تركيزك ان يحضرون عند الغضب انك تعملي تصرف تندمي عليه طول عمرك انك تقول كلمه غضب في ساعه غضب كلمه لمراتك ولا لحد من الناس تندم عليها طول عمرك ان يحضرون عند الوحده وانت لوحدك والشياطين تستوحشك وتسقد عليك وتحاول تفتنك وتضيعك واعوذ بك رب ان يحضرون حتى حتى اذا جاء احدهم الموت حتى هتفضل الشياطين تيجي لك هتفضل الشياطين تيجي لك لغايه لحظه الموت لغايه الموت لغايه اما هو يموت او انت تموت يعني ايه الشيطان عنده قله وهم رهيب الشيطان مش هيسيبك غير وخلاص وانت بتدفع تحت التراب الشيطان مش هيتخلى عن اضلالك الشيطان مش هيتنازل عن تضيع اي حد مننا يا جماعه حتى اذا جاء احدهم الموت شوفوا همته في تضيعنا قد ايه طب احنا همتنا في انقاذ انفسنا قد ايه همتنا في الوصول لربنا قد ايه همتنا ان مفيش حاجه تقطع علينا طريقنا لربنا قد ايه حتى يا اما يموت يا اما الواحد يموت حتى اذا جاء احدهم الموت فينا فضله الضايعه حتى اذا جاء احدهم الموت فينا فضله الشيطان ضحك عليها حتى اذا جاء احدهم الموت في نصف دل الشضاء محسسها كويسة وهيها بعد ما تكون عن الله حتى إذا جاء أحدهم الموت في نصف دلت مخدوعة ضيعة تاية مغرورة بالله بتاعة كلامه خلاص حتى اذا جاء احدهم الموت قال يا رب رجعوني هو الوقت الراجل ده مات ونزل تحت التراب لا يا جماعه امال الراجل ده فين طب الراجل ده لسه مصينا في الدنيا الوقت لسه ما ماتش ما ماتش ده ربنا بيقول جاء احدهم الموت ده لسه ربنا بيقول ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون من ورائهم يعني لسه البرزخ جاي لسه القبر جاي